لَيَهْلِكَنَّ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَذَرِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَمْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ